قال يا قوم إ ن ي لكم نذي مبين أ ن اعبدوا الله واتقوا و أ ط ي ع ب د و ا الله What the f***? و ل ق ثيابهم و ا ص ر و س ت ب ر و س ت ك ب ا ر ا ثم اني دعوتهم ج ه ا ر ا ثم إ ن ي أ ع ل م ف ا غ ر و ا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء ويمددكم ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أ ن ا ر ا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ه م و س و ا ل ن ا ل س ي للعلوم ا م ل ف ق <تصفيق> ي ل ت س ل ك و م ن ه ا ت ب ا س ي 「そこま ولا تزد ا ل ل وقال نوح رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك ان تذر انك ان تذر يضل عبادك ولا يلد الا هاجر كفرا وقال نوح الرب لا تذر ع ب ا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انك إ ان تذر ََ يضل ُُ عبادك َ ولا َ يلد َُِ الا َّ فاجرا ًَِ كفارا ََ